بسم الله الرحمن الرحيم ويهل لكل همزة همزة الذي جمع مالا وعدبه يحسب أن ماله أخلبه كلا لكم بلن في الحقامه وما يدعك من حقامه نار الله الرحمن ما عليهم شد في <تصفيق> عمدين